للسماء والارض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس نابياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس نابياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى هُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ بَلَى يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونصبو على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها تلك القران قص عليك ولقد جاء فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب كَذَلِكَ يَصْنَعُ اللهُ وَهُوَ لاَ يَقُولُ بِالْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها ثم بعثنا من بعدهم كيف كان عاقبه المفسدين فظل كيف كان عاقبه المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين وقال